وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُم مَا وَجَعَ الْبَصَرَ كَوْتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا أَمْ هُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ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 لا نسمع او نعقل ما قلنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لاصحاب السعير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ